Aululillahi min al-Shaitan ar-Rajim. Alamtara illa al-Ladin qila lahun kuffu. Aidiyakum wa aqimu salat wa aatul zakah. عليهم al-qital ida fariqum minhum ida fariqum minhum yaxshona nasak khshiatillah.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 ترنا إلى أجل قريب قل متى الدنيا قليل قل متى الدنيا قليل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 لهؤلاء القوم لا يكادون يفطهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك